انزلنا اليك الكتاب بالحق لتعبد الله وحده لا شريك له الدين انزلنا اليك الكتاب بالحق لتعبد الله وحده الدين ألا لله الدين ألا لله الدين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذو ذلفا والذين اتخذوا من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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَذَّابٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاسْتَفْتَى بِمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاسْتَفْتَى بِمَا يَخْلُقُ مَا يشاء سبحانه سبحانه والله الواحد القهار والله الواحد القهار ولخص السماوات والأرض بالحق ولخص السماوات والأرض بالحق يكوّر الليل على النار ويكوّنها على الليل. يكوّر الليل على النار ويكوّنها على الليل. وتخور الشمس والقمر. الشمس والقمر. كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز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 يحلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث يحلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو, لا إله إلا هو فأنا, تصرفون فأنا تصرفون إن تكتبون و فإن الله غني عنكم اتكفوا الله غني عنكم ولا يرضى عباده الكفر ولا يرضى اذاكم وان تشكروا يرضه لكم وان هُوَ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَلَا تَقْبَلُوا وَزْرَ بَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ ما أضيئكم فنذبكم بما كنتم تعملون. إنه علِيم بذات الصدور. وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَ نُضْعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نَعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَ نُضْعَ رَبَّهُ وَلَهُ نِعْمَةٌ مِّنَ النُّزُلِ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَى الَّذِي خَلَقَ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَن data لِيُبِلَّ نَسِيَ مَا كَانَ يدعو إليه من قبل وجار لله أنزابا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب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 يحذر الآخرة ويربوا رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إن تذكروا الهول الالباب قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا فيها بالدنيا حسنه للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة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 أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ وأمرت لأن أكون قل إني أقاب إن عطيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أقاب إن عطيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني تعبدوا ما شئت من دونه. تعبدوا ما شئت من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين أَذَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ أَذَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ غُلُلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ غُلُلٌ لهم ذلك يخرف الله به عباده ذلك يخرف الله به عباده يا عبادي فاتقون يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابون إلى الله لهم البشرى والذين اجتنبوا وعبوت أن يعبروها وأغابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فبشر عباد الذين يشبعون القول فيتبعون أحنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف ملنية تجري من تحتها الأنهار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف ملنية أنت لئي من تخطئ الألهاب وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعار لا يخلف الله الميعار ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فَسَلْكَهُ يَا نَادِي عَتِ الْأَرْضِ تُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ذَرَّا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلْكَهُ يَا نَادِي الْأَرْضِ تُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ما يخرج به ذرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتغاه مصفرا ثم يجعله شقاما ثم يخرج به ذرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتغاه مصفرا ثم ان في ذلك لذكرى الألباب إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه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 أولئك في ضلال مبين أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيتك شعروا منه جلود الذين يخشون ربهم كَذَمُ تَجَالِ أَمَّا تَلِيَ تَكُشَ عُمْنُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ تَكُشَ عُمْنُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَكُشَ عُمْنُ الَّذِينَ فَنَرُدُّهُمْ ثُمَّ نُتْبِعُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي به مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ إِنَّ هَٰذَا هُدًى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فذا له من هذا أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوكوا ما كنتم تفسبون وقيل للظالمين ذوكوا ما كنتم تفسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كذب الذين فاريني متاهوا لغيهم حيث لا يشون فاذى قوم الله الخزيه حياه الدنيا فاذا قوم الله الخزيه حياه دنيا ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ولعبان آخرة أكثر لم كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ولقد ضربنا رجلان لهم يتذكرون قرآن ربيعي غير ربيعي رجلان لهم يستكون قرآن ربيعي غير ربيعي رجلان لهم يستكون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء تشاكسون ورجلا سلما لرجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء تشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا اللي استويا مثلاً الحمد لله بل أثواهم لا يعلمون بل لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون اننكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون ثم ان نسيه يوم القيامه عند ربكم تختصمون فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاءه من أظلم ممن كلم على الله وكلم بالفعل في إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم للكافرين والذي جاء بالصِّدق وصدق به أولئك هم المُتَفَقون. والذي جاء بالصِّدق وصدق به أولئك هم لهم ما يشاءون عند ربي. فَهُمْ مَا ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُفْسِدِينَ ذَلِكَ جزاء المحسنين ليكثر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجذيهم أجرهم بِأَحْسَنِ الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ ليكثر الله عنهم أسوأ الذي عملوا أليس الله بك عبده؟ أليس الله بك عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. ويخوفونك بالذين من دونه. ومن يضلل الله فما له من هاد. فما له من هاد ومن يهذ الله فما له من مضي ومن يهذ الله فما له أليس الله, الله بعزيز لانتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقول الله والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل أنك أوشفات ذرweet قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل أنك أوشفات ذر إن أرادني الله بضر هل أنك شفات بره أو أرادني برحمة هل أنه ممسكات رحمته إن أرادني الله بضر هل أنك شفات بره أو أرادني برحمة هل ومسكات وحمده، والحسد يا الله، والحسد يا الله، عليه يتوكل المتوكلون، عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. واليات قومي لم هو ذلك كنتم لي يا علي فسنبط لهم اسوفتهم من ياتي عذاب يفزيه ويحل عليه عذاب مقيم من يأتيه عذاب ويحل عليك عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتداف لنفسه فَإِنْ اسْتَدَارَ كَفَنَهُ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَمَنْ فَإِنَّ الله يتوفى الان فتحين موتها والتي لم تمت في منامها الله يتوفى الان فتحين موتها والتي لم تمت في منامها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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّ فِي رَبِّكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمْ من دُونِ اللَّهِ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعذبون قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعذبون كل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض كل فاس جميع له الكسمات والأرض ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اسم أفزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اسْتَغْشَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِذَا ذُكِرَ وَاللَّهُ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ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 مفاقر السماوات والأرض عالم الغير والشهادة أنت تحكم بين عبارك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من العذاب يوم القيامة وَلَوْ أَنَّ الَّذِينَ وَلَمَا بِالْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِسْلَهُ مَعَهُ لَسَّ دَوْرِهِ مِنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا بي يستهزئون وبدى سيئات ما كسبوا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 قال إنما ولا بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا قَدْ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ قَدْ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَخَابَهُمْ سَيَئَةٌ مَا كَسَبُوا اثم ما كسب والذين ظلموا منها اولئك يصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين والذين ظلموا منها غدا اذا سيئات ما كسبوا وما أو لم يعلموا أن الله يبصق الرزق لمن يشاء ويقود. إذ ذلك لا آيات لقوم يؤمنون إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقُوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا وَلَا أَمْفُسِهِمْ لَا تَقُلُّوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ قل يا عبادي الذين ولا أن تفلح تفلح مَنْ أَنْفَقَ لَيْسَ تَكُونَ فِيهِ وَلَسِنْ لَهُ إِنَّ اللَّهَ يغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ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 أنت قُول نفسي يا حسرة على ما فرّت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني ل من المتقين أو تقول لو أن الله هداني ل من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي قوة فأكون من المحسنين من المسكرين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين بلى قد جاءتك فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُرُوهُمْ مُسْوَدَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثَلُهُ وَلِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُرُوهُمْ وَتَزَحْ أليس في جهنم بسوى من المتكبرين وينجي الله الذين استقوا بمفادتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين استقوا بمفادتهم لا يمسهم ولا يخلون. الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. وهو على كل شيء وكيل. وهو على كل شيء وكيل. السماوات والأرض. لَمْ يَخْلُقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَ أعوذ أيها الجاهلون قل أتغير ما تأمن أعوذ أيها الجاهلون ولقد أُشير إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرقت ليحبطن عملك ولتكونن من القاصرين ولا خضوعا اليك وان الذين قد كنوا اشركوا لا يحتضن عنكم ولا تسودن ان القاصرين بل الله اعبدوا وكونوا من الشاكرين بل الله وما قدر الله حف قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مضويات بيمينه وما قدر الله حف قلبه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مضويات سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ونفق في الصور فصعق من وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ مَنْ فِقَاهِهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ثُمَّ مَنْ فِقَاهِهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ وأشرقت الأرض بقول ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وشهداء وقضي بينهم. وأشرقت الأرض بقول ربها الكتاب وجيء بالنبيين وشهداء وقضي بينهم. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحس وهم لا يظلمون وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وثيق الذين كفروا إلى جهنم الذين إلى حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خذنتها وقال لهم خزنة ألم يأتكم رسل منكم يسلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا وقال لهم خزنة ألم كلمة العذاب على الكافرين قل ولكن حق كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أرواب جهنم خالدين فيها قيل أبواب جهنم خالدين فيها. أ وَمتكَّينمس وَمتكَّين الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طب فادخلوها قال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 يوم يأتي العام وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي يذنهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين